وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون ربنا ربنا رب نصرف عنا عذاب جهنم رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساءت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 ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن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 إلى عمل صالح، فولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فولئك، فولئك. الله سيئاتهم حسنات فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات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 الذين يقولون، الذين يقولون، الذين يقولون الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا. أبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون ربنا ربنا ربنا أبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها. يُلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنَة مستقرا ومقاما اللهم إنا أسنك الجل قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي